وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق ينبيكم يَقُولُونَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جنة بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِك لَا آيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيٌّ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 محارب وتماثيل وجفان الجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات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 فلما خَرّ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 يا لي وأيام آمين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث.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 في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 بهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لكمنا مؤمنين.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 وقالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افكم مفترى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 يا إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق على الخيوب قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد